معانا العنود تفضلي، ألو استانة كه؟ عليكم السلام والصلاة، فضلي أختي. ألو سمحت أخوي أنا من زمان نفسي بالجهاد. نعم نعم. يعني نفسي بالجهاد. نعم. وقالك كلمة لا ولا ربطيني ولا نشبل. ليش أنتي بفكرين بالجهاد؟ يا شيخ. وصادق أنتي بالكلمة؟ والله يا شيخ صادق من كل كلمة استاذي ما نايم. كم عمرك يا عنود؟ <تصفيق> ستاشين سنة يا شيخ وأنا نفسيتي. وما لعيلي والحين قاعد يكلمهم ما لعيلي يعني شو سووا مم لازم واطرف الوالدين يعني أنا حاشة أنا مم يدرون واجهت وجهي. أشكرك شكر جزيلا. يعني, <تصفيق> يعني شو سوي شكرا. بدي الله هذا جهادك أبدي ما تستطيع من اموال لكن <تصفيق> ساكت سوسته يحتاج ما تهم أنا في ودي يعني نفسي من كل جل راح يعني أنا حاقده عالم قاعد اشوف شو سووا وفاقته يعني ودي راح أدرس كذي فيهم بس. جزاك الله خير إن شاء الله توصل هذه الرسالة ترى هذه صادقة يا بني صهيون أرجو أن يترجم كلامي بالعبرية إليهم ترى هذه المشاعر مشاعر 1500 مليون إنسان يتمنون قضوا عليكم انقضاضا عزلا والله لا من أمة الإسلام جحيما لا تعلمون به في هذه الدنيا والله والله يا بني صهيون لولا الجدر التي تقاتلوننا من ورائها لرأيتم أمة الإسلام ماذا تفعل بكم لا حل يا أمة الإسلام إلا بالجهاد الجهاد يو ساعة ساعة في الجهاد في سبيل الله الأفضل من ستين سنة عباده عند الحجر الأسود يا عباد الرحمن اعرفوا ليس هناك شيء يفوق الجهاد في سبيل الله حفظوا عيالكم ودرسوهم سورة الأنفال وصورة التوبة اسمعوا سورة الأنفال سورة التوبة ترى تحكي واقعنا اليوم وتفضح اليهود صبحيهم أيقظيهم واحكم الإدخان فيهم زلزليهم زلزليه يكتا يا وانفضيهم كالرما صبحيهم أيقظيهم واحكم الإدخان فيهم زلزليهم زلزليه يا كتايه يا منفضين يا أسود الله سيروا واضربوا على مثال في قتال الكفر هيا ومنسم اهل الضلال استعيد المجد فينا زمان ثلطان وجعل التاريخ يشدو ببطولات الرجال حطمي قيد سير ذاق ألوان النكال لا تصمي, تصمي. سمع عنهم مثل اشباه الرجال, مثل أشباه الرجال. حطي مين. حطي مين. عيدا سير داقى قال النكار لا تصمي سمع عنهم مثل أشباع الرجال, الرجال أشعي للأرض سعيرا تحت أقدام الحثال جلجل التكبير فيهم تروجي خيل الله آتن. آتن. آتن. فاصبري عند النزال ليس حلما. ليس حلما. ليس من خيال Zamani, zamani, kunak Nie jest hulma, nie jest hulma, nie jest tyfem in سيف الله, الله صال امه التوحيد قام وكيان الشرك زال وعز الله جندا حكموا الدين فعال جعل الحق كنانا وغدوا في مبال فان فيهم زلزلهم زلليا كتايا ومفضين كريما